ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال ما عدم الاستقاب له الجواب لا لا يجب بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير المستعدين له والدليل لهذا أن, أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشبهين وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه العسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر مخطاب يا الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى هل فلما نعقد دنيا في دينه؟ فظن هذا خدان. لكن رسول عليه الصلاة والسلام كان ما في الشك أنه أفقه من عمر، وأن الله تعالى أذن له في ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله، ورست عاصيه وهو ناصر. في الثقة الكاملة. في هذا الحالة الضنكة حرجه يؤمن هذا الأمر. يقول لست عاصيه وهو إيش؟ وهو ناصي. سيكون ناصي لي وإن كان ظاهر الظاهر الصلح أنه خذال المسلمين. خذال المسلمين.